111. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى 113. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر 119. لو كنتم تعلمون 110. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم لِتُوفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَّبُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا 124. ثم إني دعوتهم جهارا 125. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا 126. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا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 وَاللَّهُ أَبْتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا قَالَ نُوحُ الرَّبُّ 114. عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا 115. ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن 117. ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 118. وقد أضلوا كثيرا 119. ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 112. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا 113. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات